القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن ا ل م ن ف و ش القارعة ما القارعة وما طاريع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن ا ل م ن ف و ش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأم. و ه و و م ا أ د ر ا ك م ا ه ي ن ا ر ن ا ر ح ا م ي ة